وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرُوا مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعمل, فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّا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 في أربعة أيام ثواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ آدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم تَخَافُوا وَلَا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنه التي كنتم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 وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوث قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعض ضراء مسته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 حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط